المفهوم التاسع أن الشهيد هو من أطلق عليه الشرع في اسم الشهيد فالشهيد عندنا في الشرع إما أن يكون شهيدا معترك يعني شهيد قاتل في المعركة أي قتال القتال الشرعي القتال الشرعي فهذا يسمى شهيداً فله الأجر وله حكم الشهيد له الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى وله حكم الشهيد على قول جمهور أهل العلم ويكفن في ثيابه وغير ذلك من الأحكام وأما النوع الثاني من أنواع الشهداء من كان له الشهادة أجراً لا حكماً وهو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم من تعود الشهيد؟ قالوا لأني يقتل في سبيل الله قال إذا شهداء أمتي قليل المبطون شهيد والغرب شهيد والهجم شهيد والمرات تموت بجمع أو بنفاسها شهيد أو شهيدة فالذي يضرق عليه الشرع اسم الشهيد هذا المبطون شهيد بإذن الله سبحانه وتعالى لكن سريرة إلى الله فمن المحرافات في هذا المفهوم أن تطلق الشهادة على من قتل نفسه من المفاهيم الخاطئة أن تطلق ويطلق اسم الشهيد على من قتل نفسه وبالتفجير مثلا يذهب يضحي جسمه حزاما ناسفا ويفجر ثم يقولون الشهيد فلا هذا ليس بشهيد بل هو ماذا ماذا نسميه ننتكر الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتل أنفسك هذا قتل نفسه ولا قتل نفسه قتل نفسه النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديد فحديدته في يده يتوجأ بها يوم القيامة خالدا مخلدا في النار يعني ماذا يحدث له حديدته في يده يقتل نفسه ويعيده الله سبحانه وتعالى ويقتب نفسه ويعيده الله سبحانه وتعالى وهكذا عذابه بيده كما قتل نفسه في هذه الدنيا بيده وهكذا الذين يفجأونه في سبحانه. هذا العذاب إذن هذا كبير عن كمائل الدروب كيف يطرق عليه اسم شرعي؟ ما يطرق عليه اسم شرعي وكذلك أيضا من تلبيس والمفاهيم خاضية أن الذي يقتل في المظاهرات أو في الثورات على ولي الأمر المسلم أو في الخروج على ولي الأمر المسلم يسمى شهيد يسمى شهيد وهو العباس القرطب ماذا سمى قتل عصبية وقالوا تقاتلون إلى الملك والأغراب الدنيوية خروج كله لملك وسلطة وأغراب الدنيوية وهو خروج محرم على ولي الأمر ومن تلبسات أهل البدع والأهواء من الأفواء المسلمين وغير ذلك أن يسمون هذا الذي خرج في مضاورات شهيدا وهو أحبتي كما قرر أهل العلم له حالة هذا الذي خرج في مضاورة وقدر إما أن يكون عالما فهذا مبتدع مضاور ليس له أجر بل عليه وزر وإسر وإما أن يكون جاهلاً غرّر به جاهل من عامة الناس ما عنده معرفة وضحكوا عليه وأخرجوا فهذا يقول أهل العلم لا له ولا عليه ونسأى الله سبحانه وتعالى أن يلتر يعني ليس لكن ليس لا له أجر ولا عليه ذر لأن المضحوك عليه وجاهل ونسأى الله سبحانه وتعالى أن يغهر no, no, però no és a l'escola. A